جَلَوْنَ سَمَّن عِدَّةٍ ثُمَّ أَن تُمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا بذنوبهم وأنشنا من بعدهم قرنا آخرين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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي إلي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ لا لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى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 ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم؟ الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا والله ربنا ما كنا مشركين انظُرْ كَيْفَ كَذَمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ 129. وإن يروا كل بِهَا لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين, كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِنْ يهلكون إِلَّا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 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذووا حتى أتىهم نصرنا ولا أبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين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 وَلِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِشَاءً إن إن شاء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاء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 اخذناه بغته اخذناه بغته فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم, من دونه ليس لَهُم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بِالْغَدَاتِ والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهن شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم, فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تضرعا وخفيه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب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 وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبي مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم, فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم, وعذاب أليم الشياطين في الارض حيران حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون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 117. قال, قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني, إني بريء مما تشركون 119. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وح. سيع وكيف خافوا ما أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرفتم, أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن 119. الذين وَلَمْ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء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 Wazakariah wahya wa isa wa مِنَ yes, kulum mina sonihim, wa isma i na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 فَإِنَّكَ فَرْبَهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤُلَاءِ كَالَّذِينَ اللَّهُ فَبِهُ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 117. تجعلونه قراطي ستبدونها وتغفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب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 اخرجوا أنفسكم اليوم تجزعون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون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 119. وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة, من نفس واحدة فمستقر ومستودع 110. قد الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء فَاخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ العناب والزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. إن في ذالكم لايات لقوم. 118. وخلقوا له بنين وبنات بغير علم 119. سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد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 لا تدركه الأبصار وهو الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصار فلنفسه ومن عن يفعلها وما أنا علي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 نزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناه الكتاب يعلمون أنه منزّل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.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 ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم مما ذكر اسم الله عليه ان, كنتم إن كنتم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 شرح صدره للإسلام، وما يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا, ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.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 129. <وكَ> ويبقى الغني ذو <د> الرحمة <discretion complimentary> إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين Ö فسوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا ذَرَعٌ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ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 إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 118. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد وما كانوا مهتدين وهو الذي أن 126. وإنشاء وَغَيْرَ معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر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 ثمانيه ازواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل ان الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين وَمِنَ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين 115. أن اشتملت عليه أرحام الأنثيين 116. كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فَمَنْأَظَلَّ مِنْ أَنْيَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ليضل الناس, لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْذِرُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلي مُحَرَّمًا على طاعم يطعمه إلا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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ثمورهما أو الحوايا أو, الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن 129. فإن كذبوك فقل ربكم دو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا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 الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدنون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 هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون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 واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إِنَّمَا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أَوْ تَقُولُونَ أن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 ما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم بملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض ايات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ي 129. انفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون 120. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما 109. إلى الله ثم بِمَا بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون